لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوذ الرحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أمام هذا الدرس كلمة يسيرة أحبتي إن الفتن لا تأتي لتهدي وإنما تأتي لتقارع لا تأتي لتهدي العبد وإنما تأتي لتقارع العبد والإنسان عن دينه وإيمانه كما قال المبرّث إن الفتن لا تأتي أو لا تجي لتهدي المؤمن وإنما تأتي لتقارع المؤمن عن دينه أو نفسه والشرع حقّرنا من الوقوع في الفتن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن صبر ولمن تلي فصدر مواها وإذا أقبلت الفتن لا تقبل أو لا تأتي وتقبل بظاهر. بظاهرها الحقيقي وإنما تأتي وتقبل بظاهر مبهرج مشبور لا يعرفه إلا أهل البصائر وأهل العلم ومن هداهم الله سبحانه وتعالى لذلك قال من مسعود رضي الله تعالى عنه إن الفتنة إذا أقبلت تشابهت وإذا أجبرت أسفرت يعني ظهرت واتضحت وجاء عن حسن رحمه الله تعالى أنه قال إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم وإذا أدبرت عرفها كل جاهل فعند اقبالها لا يعرفها إلا العلماء وعند إدبالها يعرفها كل أحد ومن تلك الفتن التي أقبلت وتشابهت وتزخرفت وتزينت تلك الفتنة التي سماها أهل الثورات والخروج والفتن بالربيع العربي التي تولى كبرها الإخوان المسلمين وخوارج العصر وغذتها وغذتها بسببها او هلكت الانسان بها الانفس المعصومه وهلك بسببها الثمرات وتهوك وهتكت الاعراض وسربت الاموال وهدمت الدول ومجتمعات بسبب هذه الفتنه التي هي في حقيقتها خروج على اولات الأمر وثورات بأسم, باسم غير اسمها وأكثر ما يتمثل لهذه الثورات ما قيل الحظ أول ما تكون فتية تسعى بزينتها أو بزينتها أو يسعى بزينتها كل جهول حتى إذا اشتعلت وشب ضرامها ولت عجوزاً غير باته حليلي شرطاء ينكر لونها وتغيرت مكروهة للشن والتقبيل إذن أحبتي هذه الفتنة يجب على العبد أن يجتنبها والناس في هذه الفتنة فتنة الربيع العربي انقسموا على أفسام فالقسم الأول والسنة الأول أهل السنة والجماعة الذين عرفوا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وهو السمع والطاعة لولاة الأمر بالمعروف ولزوم الجماعة فحثوا على لزوم الجماعة وحذروا من أهل الفتنة وحذروا من الخروج والتفرقات والتحذبات فهؤلاء هم الذين يجب علينا لزوم غرسهم والسير على طريقتهم والحذر مما عاداهم والقسم الثاني أهل الفتنة الذين ظاهروا وكشروا عن أنيابهم وأشعلوا هذه الفتن وأدخلوها في بلاد المسلمين وحاولوا إدخالها في دولة الإمارات العربية المتحدة حرسها الله فهؤلاء أهل الفتنة يجب على المسلم أن يحذر منهم ويحذر منهم ويجتنب طريقتهم وأن يبعد أو يبتعد عن نسالتهم والقسم الثالث أهل الصمح والسكوت مع العلم صنف عنده علم وعنده دراية وعنده معرفة وكان لساره في كل مجتمع وفي كل واد أو في كل ناد وفي كل مسجد وفي كل مجلس يتكلم ويظهر ما عنده من علم فلما آتت الفتنة قلب الورقة التي كان يكتب عليها وأصبح يكتب بخط آخر وبمسلك آخر أو لزم الصمت مع وجوب الكلام مع وجوب بيانه والتحذير وبيان غنفه من هذه الفتنة فهؤلاء أمن يجب على العبد أن يحذر منهم ويجتنب مسلكهم لأنهم إما أن يكونوا من أهل الثورة والفتنة وإما أن يكونوا سكتوا عن بيان حق وتحذير من باطل القسم الرابع أهل الجهل الذين تحيروا وتخبطوا في هذه الفتنة فهم مع من سبق ومع من غلل فلما انكشفت الفتنة وظهر ما فيها من عوار انقسموا على قسمين أو إلى قسمين قسم تعصب لأهل الفتن وصار منهم وقسم أرشده الله سبحانه وتعالى بفضله إلى الحق فرجع وتاب أما القسم الآخر أو الخامس الأخير وهم من كان عنده مصالح دنيوية وهذا قسم أيضا خطيئ فإنه كتب وحذر مجاراتاً للقسم القسم الأول ومهل السنة والجماعة لكن الفرد بين القسم الأول والقسم الاخير أن القسم الأخير كتب وحذر من أهل التوراة والفتن لمصالح شخصية أو دنيوية والقسم الأول إنما كان يحذر ويدافع ديانة لله ولحماية المجتمع ولنصرة السنة النبي صلى الله عليه وسلم واللي الرد على اهل الباطله واهل الفته الثاني بين القسم الخامس والقسم الاول ان القسم الخامس يكتب بلا علم ويتكلم على جهل اما القسم الاول فيتكلم بعلم وبحكمه وهم اهل الثالث بين القسم الاول والقسم الخامس ان الخامسه متى لم تتحقق له المصلحة المقصودة فإنه ينقلب ويرجع عن طريقته إلى طريقة أخرى لأن مقصوده إنما الدنيا فإذا تحققت له كتب على وفق ما يكتب القسم الأول من أهل السنة والجماعة وإذا لم يتحقق له الدنيا كتب على ثلاث القسم الأول قال في صحيح سن ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظروا إليهم ولهم عذاب أليم ذكر منهم رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا إن أعطاه وفا له وإن لم يعطه لم يفي إذن أحبتي يجب علينا أن تكون أن نكون في حذر وأن تكون هذه الفتنة التي حدثت لنا درسا وعبرا حتى لا نقع في مثل هذه الفتن فيما سيأتي وكلما مر زمن تأتي فتنة تتشابه ويسقط فيها من يسقط لذا علينا أولا أحدة لزوم السنة سنة النبي صلى الله عليه وسلم عقيدة وعلما وتعلم ومعرفة والأمر الثاني لزوم الجماعة تحت مضلة أولاة أمرنا سمعا وطاعة بالمعروف أكابر أهل العلم من أهل السنة وأن نحذر من أهل البدع وأهل الأهواء وأهل الفتن وأن نحذر من, من تلبس بلباس السنة وليس منها الذين غالبوا ما يكونون من المنهج السروري أو على المنهج الحداد فكل المنهجين باطلين فاسدين يجب الحذر منهما. وأخيراً يجب علينا في هذه الفتن أن نتأنى ونتثبت ونتريث ولا ندخل أنفسنا في كل شيء وإننا نرد هذه الفتن الكبيرة لمولاة الأمر والحكام المسلمين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤمننا في أنطالنا وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطل